سميع الله لمن حمدا، اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، وقد رفهدا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدا. يا من أضحك وأبك وأمات وأحيا وأسعد وأشق وأوجد وأبل ورفع و خ ف ض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر الأنهار وَكَوَّرَ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَكَوَّرَ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ يَا مَن ْ هَدَى مِنَ ا ل ض َّ ل َ ا ل َ ة ِ وَأَنْقَذَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَأَنَارَ الْأَبْصَارَ وَأَحْيَ ا ل ض َّ م َ ا ئ ِ ر َ وَالْأَفْكَارِ يسمع كلامنا وترى مكاننا و ت ع ل م سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء. استغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، ا ل م ق ر و ن المعترفون بذلوبهم، نسألك مسألة المساكين، و ن ب ت ه ل إليك بتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضري. من خاضعت لك رقبة وفاضت لك عينا وفاضت لك عينا وفاضت لك عينا وذل لك جسد و ر ض م لك أنف إ ل هنا إ ل هنا ب ك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك ت ت ع ا ل ت إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرعة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجاف عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمة تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إ ل هنا إ ل هنا ما طابت الدنيا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 سرور العبدين ا يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا ح ر ز ا ل ل ا ج ئ ي ن إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا بغير ك ز ا ئ ل كل فرح كل فرح بغير ك ز ا ئ ل وكل شغل بسواك باطل إلهنا إلهنا قبلت الوفاء السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدة ونحن لمنزل مطرين بربوبيةك معترين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يدي ما س ج د ن ا قط إلا بين يديك، ولا رفعنا، ولا رفعنا، ولا رفعنا ح و ا ئ ج ن ا إلا إليك. ببابك أ ن خ ن ا و ل م عروفك تعرضنا. ك تعلقنا وبتقصير نعترفنا وبتقصير نعترفنا وأنت أكرم مسؤول أكرم مسؤول وأعظم مأمول إ ل هنا إ ل هنا قد شغلنا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 س ؤ ل ن ا م ن ا ل ل ه ا ل ل ه م ا ع ط ن ا س ُ ل ن ا ا ل ل ه م ا ع ط ن ا س ُ ل ن ا ا ل ل ه م ا ع ط ن ا س ُ ل ن ا و َ ف َ و ق َ س ُ ل ن ا ب ر ح م ت ِ ك َ ي ا أ َ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن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 كما بعت بين المشرق والمغرب اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إجعل بيننا وبين نارك أ م ا بعيدة أ م ا بعيدة اللهم حرمنا على النار حرمنا على النار نعوذ بك اللهم من النار ا ل ه سبعون ألف زمان มาเกลี่ยส ن, ن, ن ا า 70,000 มันค ل ออ ا ไรก ل นนี่ ل ่าม ا ل ن ا ออ ل ไร ا ัน ه ن ا م ن ا مع صيناك ا ل ت خ ف ا ف بعظمتك ولكن سولت لنا نفوسنا يا رب يا رب يا رب الله ما أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك فقرنا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 وما أنزلت و ف ي ه ذ ه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنا بصرف عنا وعن ل ا حولنا ل ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم من موقع تي في قرآن دوت